فَلَأَتَارَ عَلَى الْغَيِّ <سؤال> سَارِي تقديرا ويصفر فيها كنسا كان نزاجها ذنجل لما حين من فيها تسمى سيسا فيهما ويطوف عليهم رداهم يظلون إذا رأيتهم حسنة ويظلون كَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الشَّيَاطِينِ وَمِنَ النَّاسِ يَسْتَضْعِيدُ لَهُمْ طَغَيًّا إِنَّهَا أُولَٰئِكَ يُحِبُّونَ I'm just a